يَدْبِرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد؟ Ula kot morlo iz mislo terminar cajelim pra трemla, a begunviči pravbox in desnači وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ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 Allahu jaqle mu ma taħmilu kullu un, sewa ma tarir ul arħam uwa ma tazdad. Uwa kullu xeji idnajn bi Sewa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 In Allah la yugayr ma biquom Hattā yugayr ma bianfusihim Wāizā ārādallāhu biquom sūpā Fala maradlāh Wama luhum min dūnihi min vār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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمَِّا يُطِدُونَ عَلَيهِ ف النَّارِبَتِ غَ أَحِلَة أَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ كَذَلِكَ يَضْرِب اللَّهُ الحََّّ وَبَاطِل فَأَمَّ الزَّبَدُ فَيَهَبُ جُفَ أَو وَأََّا ماَا يَمفَعَّااسَ فَيَمكُثُ فِي الْ الأأَررض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 يقول الحساب وماواهم جهنم وبئس ملها اذ فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا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 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِئَةً مِّنْ أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ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 قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يَمْشُ اللهَّهُ مَا يَشاب وَيُصبِتُ وَوعدَهُ أُُّكِتاب وَإَِّا نُرِييكَ بَعطَ الذي نَعدُهُم أَونَةَ وَفَّيََّكَ فَإِنَّماَا عَلَكَ الْ البَلَغُ وَعَلَن الْ